نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الرابع من الآية 23 من سورة البقرة إلى الآية من 250 من سورة البقرة بصوت القارئ عليد بارا برواية قالون عن نافع المدني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قُرَّ الله فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَات فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِسْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِسْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ الْتَقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ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 وَإِذَا طَالَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِغُرَءٍ أَمْ نَضَالَةِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفٌۢ يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تستبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن ذللتم من بعد ما جاء قُمُ الْبَين تُفَلَمُ أَنَّ اللهَّه عزيدٌ حَكيم هلَلْ يَ بُرونَ إِللاا أَ يأتِيَهُهُ فِي بُلَرٍ مِنَ الغَانانِ وَالمَلائِكَةُ وَقُضِيَ الأم وَإِلَ اللهَّ تُ جَعُ فالبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد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 مدَو وَاحنَةً فَدَكَولهُ النَّبِي إَ مُدَشّينَ وَمُ بِرينَ وَأ زَلَمَهُم الكتَدَ بِالحَبّ وَأَن زَلمَوَهُ الكتَادَ بِحَفْ يَحقُ مَدَن الن فِ في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 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأثاء والضراء وزلزلوا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 فَأَتِمُّوا الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَأُوصِيَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ وَهُوَ كُرْبٌ لَكُمْ وَعَسَى أن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 يسألونك عن الخمر والميتر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ذالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُم تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلِ إِصْلَاحٌ لَّهُم خَيْرٌ وَإِن تُخَالِقُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ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 كيف المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خيرهم من مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه وُيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَذِرُوا لِنِسَائِكُمْ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ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 سَاءَ رَأْئُكُمْ حَرثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ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 بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ لِّلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللهَّه سَمعَليِي وَلْمُقَقات ييتَََّّ صْنَ بِأَن فُسِهِ فَل فَتَقُرُون وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَ يَكتُمنَّمَا خَلَقَو اللَّامُ فِي أَحَانهَِّ إِ قَُّ يُؤْمِن بالله واليوم الاخر وبعولتهم ما حق بردهم في ذلك ان اردوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهم بالمعروف وللذجار عليهم درجه والله عزيز حكيم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 ولا تستخذوا آيات الله هزؤا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والشكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم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 ذالكَ يُعَبُّ بِهِ مَن كَانَ نُكُم يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَانِكُم أَزْكَانَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ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 بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تراضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا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 والَّذِي لَتَو الصَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرونَ أَزْواجَيَتَرَدّصْنَ بِأَن فُسِهِ أَبَعةَ أَشْمُلِون وَعَشّرَاء فَإذاَا بَلَغْنَ أَجَلَغُ فَل جُنَا حَعَلَيْكُم فِيمَا فَعَنَ فِي أَن فُثِهِ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 وَمَتوهم على الموسِرِ قَجَوه وَعَلَ المُقَتِقَدَوه مَتَعًَا بِالمَعرُ فِي حَقًّا عَلًَا المُحتِنين وَإ قَقَتُمُوه النَّ قَد لَّئِن تَمَشَّوْا لَن وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ الْعَقَدُ مِثْلُهُ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَن زَوُْ الْفَبْلَ بَنَّكُمْ إِ اللهَّه بِمَا تَعمللونَ دَصيد حَافِبُ عَ الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلَاتِ وَسقََقُم للِلهِ قانتين. فإن خفتم فرجالا أو رقبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون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 وَ اللهَّهُ عَذِيز حَكم وَلِمُقَ قاتِ مَتَعُ بِالمَعُ فِي حًَّا على المُتَّقين كَذَنِكَ يُبَّين اللهُ لَكُم آياتاتلَ عََّكُم تَقِلون أَلَْ تَ رَرائِلَ الذي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 وَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ إِنَّ اللَّهَ قَدْبَرَ فَلَكُمْ طَالُوتُ مَلِكًا قَالُوا أَنَّ يَكُونَ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قال إن الله اخطفاه عليكم وزاده بسقة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيئهم إن آية ملكه أي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 فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا قا قتلنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت يَثْنِي وَتَن بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَانُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لففدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نسلوها عليك بالحق وإنك لمن المرثلين صدق الله العظيم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الرابع من الآية من 23 من سورة البقرة إلى الآية متي نو سنخن سين من سوره البقره بصوت القارئ علي الدبار بروايه قالون عن نافع المدني